الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام الأكمان الأكمان على سيدنا محمد من النبي الأمين أصرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين ومن سمعهم بإحسان الى يوم الدين لازلنا لازال الحديث بنا عن المداخل والمقدمات والممهدات بسرزمتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكنا قد تناولنا في درس أمس بعض المفردات المتداولة في هذا الباب وبعض الاشتالات المتداولة في هذا الباب. ومن هذه من ذلك ما ما يصار حول مصطلح التشيع وما يرمى به مصطلح التشيع. وبينا أن التشيع قسم إلى قسمين إلى تشيع محمود وإلى تشيع مذمون وأن التشيع المحمود هو موالات آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والانتصار لهم بل وحتى زيادة محبتهم عن سائر الصحابة الأخيار وقلنا بأن هذا لا إشكال فيه وهذا أصلا الإنسان قد يتعبد ويتدين ربه سبحانه وتعالى به وهو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرنا سابقا عند الحديث عن فضائل آل البيت حديث الثقلين والأحاديث التي توصي بآل صلى الله عليه وآله وسلم فالتشيع لهم ونصرتهم ونشر فضائلهم بين العالمين وبين الناس لا شك أن هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما أريد التركيز عليه في بداية حلقة اليوم وهو أننا لحن حين نعلن تشيعنا بهذا الشكل وبهذه الصفة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليس لآل البيت أنفسهم في الحقيقة وإنما نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم آله ولأنهم ذريته ولأنه أوصى بهم صلوات ربي وسلامه عليه فنحن ننفذ وصيته صلى الله عليه وآله وسلم فيهم ونعتبر أن حبهم من محبته وأن بغضهم من بغضه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها وهي كما ذكرنا سابقا يعني علم عنها شدة محبتها لآل البيت وشدة رعايتها لهم مرة كانت تحدث أبا عبد الله الجدلي وهو من التابعين قالت يا أبا عبد الله أي سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندكم ولا يغير أحد؟ استغرب قال يا أم المؤمنين يسب رسول الله قال نعم قالت نعم قالت أي قال أين ذاك أين سمعت سب النبي صلى الله عليه وسلم قالت يسب علي فسبه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نحن أصلا محورنا الأساس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعين فضل آل بيته والاعتناء, بي والاعتناء بهم من محبته صلى الله عليه وآله وسلم وبغض أعدائهم من بغض أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قلنا إن كان هذا هو التشيع وهذا هو التشيع الذي كان عليه أئمة كبار وأعلام وفضلاء هذه وكان عليه كثير من فضلاء هذه الأمة فهذا تشيع محمود بل مندوب بل مستحب وهذا الأمر قضية الحديث عن التشيع مصطلح التشيع ونحن نتحدث عنه ونتحدث ونحن نريد أن ندخل غمار حياة الإمام علي بن أبي طالب بن عليه السلام لا يمكن ذلك إلا أن نتحدث عن المصطلح المقارن لهذا المصطلح وهو مصطلح النصب لأنه في مقابل التشيع هناك النصب في مقابل موالاة آل البيت ومعرفة فضلهم ومعرفة حقهم وهو التشيع في مقابله عدم معرفة هذا الحق عدم معرفة هذا الفضل الغض منهم الإضراء بهم وهذا يسمى عند العلماء النصب والذين ينتحلون هذا المذهب يدعون بالنواصل وإن كنت استغرب وقد استغرب ذلك كثير من الائمه وكثير من المحققين أن العلماء إذا أرادوا أن يتح... إذا تحدثوا عن التشيع تحدثوا عنه كبدعة وفصلوا فيه وجعلوا له درجات مع أن بعض تلك الدرجات قد يكون محمودا أحيانا وقد يكون لا حرج فيه وقد يكون مختلفا فيه لكنهم دائما يأتون تجد محدثين كثير من المحدثين المتأخرين كابن حجر أبي الذهبي أو غيرهم إذا جاءوا فتحدثوا عن الفدعة أول مثال التسيع ثم يأتيك بدرجات التسيع التسيع كذا من تقديم علي على عثمان ثم الى اخر التشيع الخفيف للتشيع التشيع المحترق الى الرفض الى في الرفض ويعطونك درجات التشيع لكن بالمقابل لا يتحدثون عن النصب ولا يذكرون النصب حتى ان كثيرا من العلماء استغربوا رواية كثير من كبار المحدثين للنواصل بشكل عادي ولا حذروا منهم مع انهم كانوا يحدثون من الرواية عن الروافض وعن الشياء مع ان النصب قد يكون اعظم من التشيع خاصة وأن التشيع له درجات وبعض الدرجات منها ما هو محمود وليس كل ليس كل التشيع يذم لكن النصب كله يذم النصب كله مذموم ليس فيه درجات من النصب ما هو محمود كما ذكرنا في التشيع ومن النصب ما هو مذموم بل النصب كله مذموم وكله مبغض إذا بدعات النصب أعظم من بدعات التشيع ولا شك أنها أعظم بكثير وعرف قلت بأنه عرف المنتحلون لهذه لهذا المذهب وهو النصب وهو بغض آل البيت والعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفوا بالنواصب لكن يأتيك الآن كثير من المعاصرين ويقول لك بأن النواصب هم هؤلاء الذين يعلنون العداء كذا لآل بيت وقد انقررت هذه الفرقة ولا توجد هذه الفرقة وتجد كثير من المعاصرين يذكرون هذا الأمر طيب لكن هل هذا الأمر صحيح هل فعلا انقرضت هذه الفرقة هل انقرض النواصب حقا هل انقرض النصب حقا قد يقصد بذلك لو قصد بذلك الذين يعلنون علانية عداءهم لعلي بن أبي طالب عليه السلام ويصرحون ويظهرون بذلك ويظهرون بعدوته قد يوافقون على هذا الامر على ان هذا الصف أو هذه الطائفة قد انقرض كما كان الخوارج وغيرهم كانوا يعلنون مجاهرة يجاهرون بعدو كان بن أمية يجاهرون بعدوتهم للإمام علي وكما رأينا أمس يسبونه على المنابر وغير ذلك إلى النصف كان ظاهرا وكان واضحا لكن النصف درجات أيضا النصف له صور وله مظاهر وله مراتب وليس درجة واحدة. اذا نحن من معرفتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتنا لفضلهم ومعرفتنا لحقوقهم علينا أن نتجنب كل التجنب أن نقع في أي درجة من درجات النصب وأن نتلبس بأي صورة من صور النصب لا قدر الله سبحانه وتعالى لأنها بدعة ممقوطة بغيضه فيها إذراء بذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبآله وبقرابته ولذلك أشببت أن تكون جلستنا اليوم عن الحديث عن بعض مظاهر النصب عند المنتسبين للسنة كثير من المنتسبين للسنة بعلمائهم وخيارهم وفضائهم، للأسف الشديد الأوضاع السياسية التي تحدثنا عنها أمس كانت سبباً وغيرها من الأسباب في زرع النصب داخل المنتسبين لأهل السنة حتى أصبح النصب مسوغا بغير اسمه يعني لا يسمونه نصبا يرونه حقا لكنه حقيقة هو نصب وسنحاول أن نعرض لبعض النماذج مثلا مثلا الآن لو قيل لك إن شخصا يسب أبا بكر وسيسب ويسب عمر يطعن في أبي بكر ويطعن في عمر طبعا سينتفش شعر رأسك وحق لك, لك إذا سمعت احدا يسب في ابي بكر أو يسب في عمر أن ينتفش شعر رأسك وأن يتغير قلبك وأن يظهر ذلك على جوارحك وأن تنتصر وأن تغضب لانتهاك خرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجد العلماء إذا أتوا بشخص رافضي خبيث عليه ويلعنونه ويسبونه إذا عالموا منه أنه كان يسب أبا بكره وأنه كان يسب عمر طيب من المقابل بل علماء اختلفوا لما اختلفوا في سب الصحابة هل هو كفر أم ليس بكفر بعضهم جعل من الكفر سب الشيخين أبي بكر وعمر ويؤكدون على قضية سب الشيخين سب أبي بكر وعمر وعين الأعظم المنكر في سب الصحابة وسب أبي بكر وعمر وهو منكر عظيم وشنيع لا شك في ذلك لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقلوا مرتبة ولا درجة عن أبي بكر ولا عن عمر ومع ذلك لا يشنعون على ساب به كما يشنعون على ساب بغيره دائما تجد تحذير من السب بالصحابة والتحذير من الانتقاص بالصحابة ومن انتقص من الصحابة فهو كذا وكذا ومن انتقص أحدا من صحابة رسول الله فاعلم أنه زنديق والآثار الشديدة الغليظة في الانتقاص من الصحابة طيب وعلي إمام الصحابة وسيد الصحابة وأقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسب علانية على المنابر 90 سنوات يسب على المنابر ويلعن ويشتم وهؤلاء اللاعنون وهؤلاء السابون وهؤلاء الشاتمون ندافع عنهم وندب عنهم ونكشم معايبهم ونسر صوآتهم بماذا نفسر هذا الأمر؟ أنا حقيقة محتار كيف أفسر هذا الأمر؟ ولا إذا أريد التمثيل بسبب الصحابة لا تجد أنهم يمثلون بسبب عليه بل دائما تجد كمن سبب أبا ذكر أو كمن سبب عمر ولا تجد التمثيل بسبب عليه أنا أنا ليس لي تفسير له سوى النصب الذي صار في الأمن بسبب الأوضاع السياسية وبسبب السلال النواصب وأعداء آل البيت على الحكم السسيغ النصب كما سسيغت بلع أخرى ليس هذا موضع الحديث عنها لكن السسيغ النصب لأنه كان مذهب الدولة ومذهب القوة والعام دائما على العام دائما على دين ملوكهم فلذلك السُّيِّغ النصب فأصبح السب علي أمر عادي جدا يعني لا يستشنع ولا يستمشع بالدليل أن القضية القضية كيف كانت انظر معي إلى القضية كيف كانت عند المنتسبين للسنة كانت في أولها دفاعا عن الصحابة طيب قالوا دفاعا عن الصحابة ندافع عن ندافع عن معاوية وعن عمر بن العاص وعن المغيرة ونأتي لهم بالتبريرات ونأتي لهم بالأعذار والتأولات وأنهم مجتهدون وغير ذلك قالوا هذا دفاعا عن الصحابة رعاية لحرمة الصحابة إلى آخره طيب لنسلم بهذا الأمر سلمنا جدلا بهذا الأمر لكن الأمر تعبى حده كان دفاعا عن معاوية لأنه حضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فانتقل الأمر إلى الدفاع عن يزيد بن معاوية ويزيد بن عاوية لا هو من الصحابة ولا هو من خيرة التابعين ولا هو من أفضلهم بل كان عربيدا فاسقا سكيرا حكم المسلمين جبرا وقسرا فبدأ ملكه بقتل حفين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة وأنهى فترة حكمه ب انتهاك حرمتي المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم وقتل أبنائها وانتصاب نسائها وتشنيل أهلها وهم الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نحن كنا ندافع عن من قيل أنهم صحابة في مواجهة صحراء ونراعي حرمت الصحابة لكن الأمر تطور للدفاع الأبنائي من الفسق ومن المجرمين ومنما لا يشك أحد في فسقهم ولا جرمين وأصبحنا نرى عن يزيد وأنه داخل في الحديث الفلاني وأنه لم يرضى بقتل الحسين ولعله لم يرصى بذلك ولعل جلدهم الذين فعلوا ولعلهم وأصبحنا نقرأ من الكتب الآن الموجودة في الساحة الحجاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه المظلوم والحجاج الذي كان يقتل كل يوم عشرات من من, من اهل العلم ومن من كبار التابعين ومن صلحاء وفضلاء التابعين وكان ناصميا جلدا خبيثا فازما طاضية اصبحنا الان ندافع عليه ونمسو عوراته ونكتم سيئاته وهؤلاء من هؤلاء المدافع وندافع عن مروان بن الحكم وندافع عن بني مروان جميعا ونكذب كل ما جاءت به الاخبار كل ما جاءت به التواريخ والسير في فجورهم وفي ظلمهم نكذبهم التك... نك... نكذب كل تلك الأخبار دفاعا عنهم وهم الذين أعلنوا جهرا مناصرتهم العداء للنبي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأحفاده وذريته هذا ليس له تفسير إلا النصب بل هذه أعظم مظاهر النصب الدفاع عن بني أمية وبنو أمية هم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول الإسلام وكانوا دائما رؤساء المحاربين له ولم يسلموا إلا بعد الفتح. وهم الذين حاربوا فيما بعد ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناصبوها العداء نأتي نحن وندافع عنهم ونحمي حماهم ونذب عنهم ألا وإن يعني وإن تبرأ مثل الذي يفعل مثل هذا الفعل وإن تبرأ ألف مرة ألف مرة من النصب فهو نصب هذا نصب واضح الله ثم جاء بن العباس جاء بن العباس وفعلوا ما فعلوا وآلوا آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتلوهم وذبحوهم ورموهم في السجون وتركوهم في سجونهم جياعا عطاشا حتى ماتوا من أثر الجوع من أثر العطش ونحن لا هم لنا إلا الدفاع عن هؤلاء وكأن والسطر كل هذه الجرائم من الآن كل المنتسبين إلى السنة وكل هذه الصح الآن السنية وكل شبابها وكل الناس الذين نشأوا فيها هل أحد يعرف عما فعل زرائم العباسيين في حق آل البيت قليل جدا قليل بعض المطلعين والمتابعين من يعرف ذلك وإلا الأغلى لا يعرف شيء عن ذلك وإذا ذكر هارون الرشيد ذكره وكأنه خليفة الراشد من الخلفاء العظام ولا تجده يعرف شيئا عن جرائم هارون الرشيد في حق آل البيت وحتى طيب أنا أنا أنا أنا نحن طبعا مع الانصاف ومع العدل ونعرف لكل ذي حق حقه لكن لما تريد أن تعدل يجب أن تضع الشيء كل شيء بميزانه جئت إلى هارون الرشيد وأردت أن تسرد فضائله وقد تكون له حقيقة كان يجاهد وكان كذا وكان يجاهد عاما ويحجه طيب لا حرج اسرد لهذه لكن بالمقابل اسرد جرائمه إذا كنت حقا تريد أن تكون منصفا اذكر أنه آذى آل البيت وشرده ودع سجن سماه سجن المطبق وكان ورثه عمن قبله وكان يرمي في خيار البيت علماء البيت فضلاء ورأساء أهل البيت كان يرميهم فيه ويجوعهم ويعطشهم حتى يموتوا على جوعهم وحتى يموتوا على عطشهم اذكر هذا الأمر وافضح هذا الأمر حتى يكون تكون الموازنة ويكون العدل ويكون العزل أثناء الحكم فهذا لا شك أنه مظهر هذا لا شك أنه مظهر من مظاهر, من مظاهر النصب بل تجد أن كثيرا من الناس إذا ترجموا للصحابة وتحدثوا عن الصحابة ومثلوا بالصحابة لا يترجمون إلا للصحابة المعروفين ويغ... ويغمر آل البيت يعني تجن الحديث عن فضائل أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن غيرهم وهذا أمر يعني نحن لا ننكره ولا نستشنعه بل ندعو إليه وندعو إلى نشر فضائل أولئك القوم لكن لماذا غض الطرق عن فضائل أقوام آخرين كانوا قريبين للنبي عليه الصلاة والسلام من دمه ومن بضعته الحديث عن الصيدة فاطمة أو الحديث عن زعفة أو الحديث عن حمزة أو الحديث عن العباس قليل لا في كتابات هؤلاء القوم ولا في, ولا ولا ولا ولا ولا لا في كتاباتهم ولا في خطرهم ولا في دروسهم ولا في مجالسهم وهذا لا شك أنه لا شك أنه مظهر من مظاهر آلم أعطيكم مثال مثلا أعطيكم مثال وهذا الإنسان الذي يقرأ لكتب المفاضرة وكتب التراجم يجد هذا الأمر مثلا تجد العلماء وتجد في كتب الحديث في كتب الحديث وفي كتب التراجم اختلف العلماء عن سيد التابعين اختلف العلماء من هو سيد التابعين وتجد الخلاف في المسألة من يقول سعيد بن المسيب هو سيد التابعين لانه كذا وكذا وكذا ومنهم من يقول ويس القرني هو سيد التابعين لأن فيه الحديث وفيه كذا وكذا وتجد تجد تعظيم للفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة وكأنهم هم رؤوس العلم في المدينة وليس في المدينة وليس في المدينة رأس في العلم سواهم ولا تجد أحد يذكر على الأقل من باب الخلف ليس الترجيح فقط من باب ذكر الخلاف لا أحد يذكر علي بن الحسين وهو سيد التابعين وهو سيد من سادات التابعين لا, لا من حيث الفضل ولا من حيث العلم لا أحد يذكر زيد بن علي ولا أحد يذكر ابن الحنفية ولا الباقر ولا الحسن المثنى وهؤلاء من كبار علماء عصرهم ومن فضلاء عصرهم لا صلاحا ولا تقوى ولا زهد ولا ورع ولا علم ولا أحد يذكرهم حتى في صرد الخلاف حتى وهو يسرد الخلاف في من هو أفضل الناس في ذلك الوقت إذا القضية كانت مقصودة كان كانت دولة بني أمية كما ذكرنا يوم أمس تمتحن وتعلي من ينشر فضائل آل البيت ومن يذكر رموز آل البيت ومن يتغنى بمآثر آل البيت فلذلك حتى العلماء في كتاباتهم حتى العلماء في أدبياتهم تأثروا بهذا الجو فلذلك اهملوا ذكر آهل البيت بل آهل البيت لهم مدرسة لهم مدرسة فقهيه عظيمة سواء مدرسة الإمام جعفر أو سواء مدرسة الإمام زيد ولهم تلاميذ وتنقفوا هذا العلم وأخذوه وعنهم كتب وعنهم روايات كما لسائر الأئمة كما لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم ومع ذلك أطبق الناس على أن المذاهب المتبعية المذاهب الأربعة بل أكثر من ذلك حتى إذا ذكرت غير المذاهب الأربعة قالوا أئمة المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والسفيان والأوزاعي والليث يعترفون للليث وللسفيان والأوزاعي بإمامتهم وبأنه كانت لهم مذاهب ولا أحد يذكر من هذا زيد وأؤمن هذا الفقه بل أكثر من ذلك عد بعد ذلك فقها مكدعا هذه طائفة بدعية لها فقه بدعي لا حاجة لنا بها تكفينا المدايب الأربعة زيد لا ليس بزيد نحن بعيدون عن هذا الأمر إن كيف نفسر هذا الأمر مع أنهم كانوا مع أن أئمة آل البيت أئمة كبار اصل الإمام محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين والد جعفر الصادق الإمام محمد الباقر لقب بالباقر لأنه كان يبقر العلوم بقرا ومع ذلك لا يذكر وسنرى سأتي على بعض النصوص سأتي على بعض النصوص كبار ائمه السنة كيف يتحدثون إذا تحدثوا عن الباقر أو تحدثوا عن جعفر الصادق وهو كان من, علماء من كبار علماء عصره بلا نزاع زيد على فضله زد على تقوىه زد على نسبه وقربه وكونه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم بل اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأئمة ومع ذلك غض الطرف عن فضائله وعن علمه وعن مزاياه كيف تفسر مثل هذه الأمور هذه الأمور لا تفسر إلا بالنصب أن النصب صرى في الأمة صرى في كتب الأمة صرى في مجالس الأمة صرى في أدبيات الأمة لدرجة كما قلت أصبحنا ندافع عن بني أمية وأصبحنا ندافع عن يزين أنا لا أتحدث عن معاوية ولا أريد أن أخوض في هذا الباب مع الدفاع المستميت عنه وتأويل كل ما صار منه مما لا يقبل التأويل هل كيف يمكن أن أؤول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويحى عمار تقتله في الباغية والرجل فعلا قد بغى وأمير المؤمنين كان خليفة للمسلمين وهو ذعلا قد بغى عليه وخرج عليه ونابده, ونابده العداء وأخرج الشكمة وأخذ الشكمة من ابنه ثم بعد ذلك لا يمكن أن أسميه باغيا أنا لا, يعني لا أفهم هذا الأمر لا أفهم كيف يمكن تأوث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سماه باغيا لا أفهم كيف أول مثل هذا الأمر أقل شيء, أقل شيء. نريد حفظ حرمة الصحابة نريد ال لا نفتح الباب للروافض الغلاة حتى يطعنوا في صحابه النبي عليه الصلاة والسلام أقل ما يمكن أن نفعل أن نسكت لا أن ندافع وأن نأتي بالمعاذير وأن نتكلف في صنع هذه الأعذار هذا في حق معاوية أما من بعده فلا كرامة لهم لا كرامة لهم أبدا فسقى مجرمون هذا ذريه النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا رأس الحسين عليه السلام عن رأسه وجعلوا يتلاعبون به جعلوا يتلاعبون به وينكسونه بأعوادهم هل هؤلاء يعتبرونهم هزموا على مدينة رسول الله وفعلوا فيها الأفاعيل وهي ويحرم لا يحل لأحد أن يحل ما يعني بأي عذر لا عن المعاذير بل هدموا الكعبة برموا الكعبة بالمجانيق وفيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها خيرة الناس ورموها بالمجانيق ثم بعد ذلك نعتبر عما عم نعتبر ثم هذا الملك عظم، ولهذا أنا في أوائل أظن في في أحد الحلقات التي تحدثنا فيها عن أمهات المؤمنين، عن أمهات المؤمنين لما تحدثت عن وفاتها صلع لساني وقلت بأنها قد ماتت في في خلافة معاوية، وأصل حتى حتى هذا المستفس مستلق غير لائق. لأنها ليست خلافة أصلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة ثلاثون عاما ثم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الخلافة سيكون الملك العضوض وهذا كان ملكا عضوضا ولهذا هي ماتت في ملك معاوية أو في عهد معاوية وانقلت الخلافة بتسليم ال... بما كان من الحسن رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام الشاهد عندي من هذا الحديث أن الدفاع عن بني أمية والاستماته في, في الدفاع عنهم هو أيضا مظهر من مظاهر النصب بل من أعلى مظاهر النصب لان هؤلاء اذوا ابناء النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا بغضهم لهم وحاربوهم وقتلوهم وذبحوهم وشردوهم وسجنوهم وسموهم سموا حذين النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بعد ذلك من يدافع عنهم ثم للأسف الشديد هذه الأوضاع السياسية سيطرت سيطرت على الأمة وسيطرت حتى على أهل العلم وحتى المؤلفات التي سيقلدها ذيما بعد سيقلدها الناس كابرا عن كابر فراضيها ما سر ولذلك تجد كثير من كتب السنة ليس فيها لا حديث عن فضائل الإمام علي ولا حديث عن الفضائل آل البيت ولا الحديث عن ولا الحديث عن أئمة آل البيت وأعلام آل البيت المشهورين المعروفين والتعريف بهم وربط الناس ربط الأمة بهذه الأسماء لا شيء من ذلك اصلا وتجد من ينقلك الإجماع على قضية المفاضلة وعلى أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إجماع على ذلك، بل اهمل حتى ذكر الآل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان المتقدم إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وصلى على آله حيفة الآل وأصبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون ذكر الآل ولا الصلاة عليهم ولا السلام عليهم. كل هذا من بعض مظاهر النصب، البعض مظاهر النصب التي سرت في الأمة. بل اكثر من ذلك أكثر من ذلك ان, أن يحزن ما, في ما يحزن القلب ما يحزن القلب هو ان الامر لم يتعد العوام ولم يتعد يعني يعني لم الفتره الزمنيه التي كان فيها اعلان الظروف السياسيه التي كان فيها اعلان الحرب على, النبي صلى الله على آل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته بل تعدى الأمر وانتقل حتى إلى بعض أئمة العلم وأئمة في السنة الذين تاثروا بكسارات التي كانت قبله والتي كانت متأثرة بالسياسة ولم يعطوا لهذا البعد أي لم يعطوا لهذا المعطى أي بعد وتناسوا أو تغافلوا أو جاهلوا إلى أن هذه الكتب قد ألفت في ظروف سياسية قاهرة وفي ظروف سياسية ضاغطة وتماشوا مع هذا النصب الذي وجد في كتب المتقدمين سبلاهوا يؤصلون له ولذلك ما معنى ما معنى أن يأتي إمام كبيرة علما ويضعف كل الأحاديث بفضل عليه من أبي طالب كل الأحاديث بفضل عليه كما فعل ابن حزم ابن حزم قال لك كل الأحاديث التي وردت في فضل علي بن أبي طالب باطلة مكذوبة لا يصح منها إلا حديثا حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى وحديث لو النار الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله قال كل ما ذكر في علي بن أبي طالب لا يصح سوى هذين الحديثين وليس الأغرب ليس الأغرب أن ابن حزم يدعي هذا الادعاء فقط الأغرب أن شيخ الإسلام بن سيمية يدافع عن هذا الرأي ويحاول هو أيضا تضعيف كل الأحاديث التي رويت في حق الإمام علي عليه السلام. بل أه... ولهذا تجد مثلا شيخ الإسلام شيخ الإسلام نتيم يعني بالمناسبة يعني شيخ الإسلام نتيم نعرف له فضله ونعرف له سابقه له سابقته في هذا الدين وسابقته في العلم وما بذل من نفسه لله سبحانه وتعالى. وما بذل لهذه الأمة نعرف له ونعرف له أفضالا كثيرة وعظيمة بل لا نستطيع أن نتحدث عنه ونحن نتحدث عن جبل من الجبال ليس شخصا عاديا نعرف كل هذا الفضل لكن للأسف الشديد يحز في نبوتنا أنه في هذا الباب خاصة باب آل البيت تأثره بالبيئة كونه من أهل الشام وأهل الشام هم زعماء المناصبين للنبي لآل النبي صلى الله عليه واله وسلم أي هذه البيئة كان لها تأثير فلذلك للأسف الشديد تجد كثير من مظاهر النصب هذه التي نتحدث عنها موجودة في كتابات شيخ الإسلام بن تيميه والانسان وهو يقرا عليه أن يحذر من مثل هذه الأمور حينما تجد مثلا أن شيخ الإسلام بن تيميه يضاعف بكل جهده بعض الأحاليذ التي وردت في المؤاخات في المؤاخات بين المهاجرين والأنصار وقد ثبت ثبت في كما رضى ذلك كثير من أهل السراء أن في عملية المؤاخات بين المهاجرين والأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً آخى بين مهاجرين ومهاجرين وليس بين مهاجرين وأنصارين في أسبال خاصة شيخ نساء بن يحاول أن ينكر هذه المسألة جملة وتفصيلا لماذا يحاول إنكارها حتى ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى عليا، وهو فعلا ينكر هذا الأمر وينكر أنه كانت هناك مؤاخاه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب مثلا حديث من كنت مولاه فعلي مولاه هذا الحديث لا يستريب أحد في صحته بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث حديث متواتر حديث من كنت مولاه فعلي المولاه الجمع العظيم الذي رواه من الصحارة كانوا يرون أن هذا الحديث حديث متواتر ومع ذلك ضعفه كثير من آئمة السنة ضعفه ابن حزم وضعفه ابن العربي وحاول يعني حاول أن يدب عنهم وأن يدافع عنهم شيخ الإسلام بن سيمية وخاصة الزيادة في الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وهي زيادة صحيحة أنكرها شيخ الإسلام أكادي زيادة مكذوبة مع أنها زيادة صحيحة ثابتة بالأسانيد الصحيحة لدرجة أن شيخ الإسلام مثلا لما جاء إلى قضية جاء في بعض الآثار بين الآثار صحيحة في بعض الآثار أن, النبي أن, أن علي رضي الله عنه ذكر أو ذكر بعض التابعين أن علام أنهم كانوا يعرفون المنافق من غيره بحبه لعلي أو بغضه له كانت علامة المنافق عندهم حب علي أو بغضه شيخ الإسلام أنكر هذا الأمر وأنكر أن الصحابة كانوا يجعلون حب عليه علامة بين النفاق والإيمان مع أن الحديث الصحيح والذي فلق الحب وضرأ النسم إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن وألا يبغضني إلا منافق حديث صريح من, النبي من, من علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب ولا يستطيع أحد أن يقول إنما انتحله علي لنفسه ولا قال بذلك أحد إذا بديه بهذا الحديث أن تكون العلامة بين المنافق والمؤمن الحب عليه أو فقد عليه ما المانع من هذا الأمر شيخ الإسلام فيه أزهد نفسه في أن يغطل هذا الأمر وحديث قلت حديث من كنت مولاه فعلي مولاه والذي جاء حفده بعض اهل العلم من الحديث المتواتر انكره كما قلت ابن حازم وابن تيميه حاول أن يتكلب فيه وانكر الزيادة اللهم والي من والى وعالي من عادى وابن العربي أنكره رد هذا الحديث وأنكره إنكاراً، ولهذا لا لا يعني بين قوسين أيضاً يعني الإنسان حتى وهو يقرأ للصحابة ويقرأ خاصة أحداث يتجنب كتابات أمثال هؤلاء لأنهم أصلاً ينطلقون من خلفية وخاصة مثلا كتابات من العربي في باب الصحابة كتابات غاية الرداءة بالغاية القبح بالغاية الشناعة مع الغريب مع أن الغريب ان المنتسبين الى السنة او المنتسبين الى السلفية عمدتهم في هذا الباب هو ابن العربي العمدة عندهم هو ابن العربي وكتابه العواصم من القواصم لا تجد بيت منتسب الى السلف منتسب الى السلفية لا تجد بيت احد يخلو من هذا الكتاب واي شخص تحدث له عن الفتنة يقول لك خذ هذا, الخذ هذا, الخذ هذا الكتاب احسن وافضل ما كسب في هذا الكتاب خاصة مع أن الكتاب يمت... يعني مملوء بالشناعات مملوء بالمستشناعات يكفيكم في ذلك أنا أعطيكم مثال يعني مثال من الشناعات الواردة ولن أزيد غيرها وما اكثرها لما تحدث عن الحسين ابن علي عليه السلام وعما أصابه في ذلك اليوم الحزين في ذلك اليوم العظيم في ذلك اليوم الشديد دافع ابن العربي عن قتل الحسين وقال إنما قتله سيف جده وبئس ما قال كبرت كلمة تخرج من فهف قال قتله سيف جده يعني خرج على الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبوه علي خليفتين فاقتلوا الثانية منهما فاقتلوا الآخر منهما إذن هو قتل بسيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شنع عليه أهل العلم في هذه العبارة الآن كتاب العراسل من القاسم الذي فيه هذا مرهب من مظاهر النصب ان الكتاب نصب من أوله إلى آخره هذا الكتاب هو الكتاب الذي كل مكاتب المنتسبين الى السنه وكل مكاتب المنتسبين الى السلفيه اذا الانسان ويقرا يجب ان يصحظر دائما انما كتب انما كتب في ظل ظروف سياسيه كانت تناصب العداء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من بعدهم فمن بعدهم فقل لدى احدهم الاخر فبقي النصب مترسخا في كتب كثير من المنتسبين الى السنه انا في الحقيقه اعجب كيف ان رجل كشيخ الإسلام ابن كيمية بما الله من علم وما اتاه الله من فهم وما فتح عليه من الأبواب ياتي إلى هذا الباب العظيم المتعلق بذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمتعلق بآله ويكتب مثل هذا الكلام وقلت لهذا كثير كثير من الاحاديث الصحيحه حاول شيخ الإسلام ابن تيميه أن يردها لما ذكر مثلا كان يتحدث عن كان يتحدث شيخ الإسلام ابن كان يتحدث عن أهل المدينة عن علي عن علي بن الحسين وقلنا بأن علي بن الحسين وهو الإمام علي بن الحسين المعروف بزين العابدين كان إماما في عصره وكان سادة كان من سادة التابعين علما وزهدا وورعا اسمع معي إلى شيخ الإسلام ماذا يقول ثم أن تتحدث عن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام قال قال لي المد قال ذكر قال... قال إن أهل المدينة أصلا لم يأخذوا بعلم علي وإنما بعلم الفقهاء السبع وأما الخلفاء لا هو الآن يتحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لم يأخذوا أهل المدينة لا يأخذون بعلم علي وإنما يعني علي بن ابي طالب وإنما بعلم الفقهاء السبعة وأما الخلفاء السلاثة فلم يستفيدوا شيئا من علمه وليس له من الأثر في العلم إلا ولغيره مثله أو أفضل منه هذا الكلام يقوله شيخ الإسلام في حق الإمام علي بن أبي طالب قال أهل المدينة لا يأخذون بعلم علي وإنما بعلم الفقهاء السبعة والخلفاء الثلاثة لم يستفيدوا من علمه وليس له من الأثر في العلم إلا ولغيره أو مثله أو أفضل منه هل مثل هذا الكلام يحق؟ يقال في حق الإمام علي إذا كان عمر رضي الله عنه ومن هو؟ وهو بالإجماع من فقهاء الصحابة ومن كبار فقهاء الصحابة يقول لولا علي لهلك عمر ويقول كيف لي بمعضية ليس لها أبو الحسن إذا كان هذا عمر وقد رجع والتاريخ وننظر إلى التاريخ كم رجع عمر رضي الله عنه في كثير من المسائل إلى رأي علي؟ يأتي شيخ الإسلام ويقول الخلفاء أصلا لم يستفيدوا شيئا من علمه هذا في العلم ومعروف بماذا عرف علي بماذا مليز علي عن كثير من الناس بالصفات واضحة معروفة من أعظمها العلم شيخ الإسلام قالك لا علم ما غيره مثله هو أفضل منه طيب بماذا عرف علي رضي الله عنه أيضا عرف بالشجاعة وهذه الصفة الظاهرة الواضحة التي اعترض له بها أهل الإسلام غير أهل الإسلام اسمع معي ماذا يقول شيخ الإسلام حين تكلم عن شجاعة الإمام علي قال كان سيفه يوم بدر من سيوف كثيرة أي مثل هم الناس كان سيفه يوم بدر من سيوف كثيرة وفي الحروب الكبار كان منصورا بأن جيشه أضعاف المقاتلين له ومع هذا لم يستطع أن يظهر على أعدائه يقول لك بأن علي تقولون الشجاعة الإقدام يوم بدر مجلوم مثل سائر الناس الحروب التي خاضها لم ينتصر بشجاعته ولم ينتصر لأنه كان على حق وأنه كان منصورا من الله عز وجل وإنما لأن جيشه كان أضعاف المقاتلين أضعاف جيوش المقاتلين له ومع هذا مع أن جيشه كان أضعاف جيش المقاتلين له مع ذلك لم يستطع أن يظهر عليهم ولم يستطع أن ينتصر عليهم إذا ماذا بقي لعلي إذا أنت تهون من شأن علمه تهون من شأن شجاعته تهون من قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي له من الفضائل ثم لما يتحدث عن بيعته وقد بايعت الأمة جميعا لعلي بن أبي طالب عليه السلام لم يتخلف إلا أهل الشام وأهل البصرة مع ذلك يقول هذا كلام شيخ الإسلام يقول هو نصف الأمة أو أقل أو أكثر لم يبايعه أصلا نصف الأمة لم تبايع عليه يعني أي بيعة هذه وهو يحاول أن يقارنها ببيعة أبي بكر ويحاول أن يقارنها ببيعة عمر يقول واسمع معي إلى هذا الكلام أنا يعني لما لم أقرأ مثل هذا الكلام أسرا يقول ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت عليهم المسلمون وكان السيف في زمانهم مكفوفا على أهل الإسلام وأما علي فلم يتفق المسلمون على مبايعته بل وقعت الفتنة في تلك المدة وكان السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار مسلولا على المسلمين هذا نص كلام شيخ لسام بيتريمي في منهاج السنة النبوية ولا تعليق على هذا الكلام ومن المعلوم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 ولا قوت في خلافته كافر ولا فرح مسلم إذا قتال البغات ليس من القتال الذي أمر الله سبحانه وتعالى به قتال الخارج ليس من القتال الذي أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصا وحب عليه ومنح الذين يقاتلونهم ثم نقول بعد ذلك لم يحصل بقتال علي لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا ثم لما يتحدث عن سائر أئمة آل البيت الكلام يكون أشنع هذا إذا كان في حق عليه فماذا في حق غيره يقول ومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر الذين تعتقدوا الرافضة إمامتهم هؤلاء الاثني عشر نحن طبعا لا نعتقد إمامتهم كما يعتقد الرافضة لكن هؤلاء الأئمة خاصة الأئمة الإحبا عشر من علي إلى الحسن العسكري هؤلاء هم سلالة النبي عليه الصلاة والسلام هم ذرية النبي عليه الصلاة والسلام هم أكابر علماء وفضلاء وصلحاء عصرهم الإمام علي إلى الحسن إلى الحسين إلى علي بن الحسين إلى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد إلى موسى بن جعفر إلى علي الرضا إلى ان الى, إلى الحسن العسكري هؤلاء إما عظام فضلاء كبراء علما زهدا ورعا يقول شيخ الإسلام ومن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر الذين تعتقلوا الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب ومع هذا يعني ليس أصلا من أهل القتال إلا علي وحتى علي ومع هذا فلم يتمكن من خلافته من غزو الكفار ولا فتح مدينة ولا قتل كافرا هذه فقط بعض النماذج على ما وقع عند اهل السنه من غض ومن ومن ومن ومن ظلم في حق اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بل الان لمن نحن نتحدد كما قلت نتحدد عن أئمة كبار مالك الشافع وأحمد وغيرهم وهم أئمة كبار ونعرف لهم فضلهم ونعرف لهم إمامتهم لكن كان في عصورهم من أهل البيت من بلغهم من قد فاتهم عما ومع ذلك لا نجد له ذكرا من نجد الغض والحق من علمهم يقول شيخ رسام نفسه في هذا الباب يقول وفي الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم والدين علي بن الحسين وابنه أدي جعفر وابنه جعفر ابن محمد وهؤلاء لهم حكم أمثالهم يعني لماذا أنتم تفضلونهم وتعظمونهم وهؤلاء لهم حكم أمثالهم ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم يعني ليسوا بالدرج نعم هم أمثالهم من أهل العلم من طبقة العلم لكن ليسوا رؤوسا للعلم ولا من أفضل أهل العلم قال ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف من تفعوا بهؤلاء أصلا هذه العبارة وقد انتفع المسلمون في دينهم ودنياهم بخلق كثير أضعاف أضعاف من تفعوا بهؤلاء زد على أن فيها سؤالا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع درية النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل جد لهم مخرجا أنا قد أوافق هذا الكلام قد أوافق وأقول فعلا قد انتفع الناس بغير هؤلاء الأئمة أكثر ممن انتفعوا بهم لكن لماذا ما السبب ما العلا لأن هؤلاء اوذوا وضيق عليهم ومنعوا من الجلوس للناس ومنعوا من تحديث الناس وكان الجلوس عندهم شبهة قد تظهر بها عنقك في ذلك الوقت الناس كانوا يهربون ويفرون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كان لأن آل البيت كانوا مناو مناوئين للأنظمة الحاكمة في ذلك الوقت فلذلك هرب الناس منهم ولم ينتفعوا بهم كمثل من تبعوا بأولئك الأئمة الذين كانوا إما موالين للسلطة وإما كانوا يوارون ويعرضون ولا ولا يظهرون عداءهم إلا سراً أما آل البيت معروفون اصلا هو كونه من آل البيت حتى ولو لم يكن معارضا للنظام وقد حصل أن كثير من آل البيت قتلوا مع أنهم لم يهدوا معارضة ولا ولا, ولا أعلنوا عداءهم للنظام الحاكم لمجرد أنهم من آل البيت ولأنه يتوجس منهم ويخاف منهم لعلهم في يوم يريدون حكما أو ينابدون الحاكم في وقته ملكه أنا فقط أردت أن أعطي نماذج عن النصب الواقع في المنتسبين إلى السنة حتى نحذر كما قلت يوم أمس حينما نريد أن نقرأ فضائل الإمام علي أو فضائل أبنائه أو فضائل ذريته لا نستحضر إلا شيئا واحدا هو أن هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم محبته مواجبة معرفه فضله مواجب موالاته مواجبة دون الغلو الغلوثين كما لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما لا نغلو فيه صلى الله عليه وآله وآله كذلك لا نغلو في ذريته لكن ليس معنا عدم الغلو أن نخفي الفضائل بل أن نهذر الفضائل بل أن نحاول أن نرد كل فضيلة لهم وأن نمحو عنهم كل فضيلة فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندنا أجل وأكرم وأعلى من كثير من الأئمة من غير آل البيت مع فضلهم ومع كل ما له من سابق في الإسلام لكن هؤلاء ساتوهم بقرضهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء جاوجهم فضلا من كتابهم إلى الدوحة النبوية وإلى السلالة المصطفوية إذن من حقنا عليهم أن يكونوا هم أعلام الناس عندنا وهم أفضل الناس عندنا وهم أخير الناس عندنا وأن نعتني بهم ونعتني بسراجمهم وبسيرهم وأعلامهم وأن, وأن, وأن نبغرى وأن نبغض مخالفيهم أن نبغض أعداءهم لأنه من كمال موالاتك للرجل أن تبغض من, من يعاديه ولذلك نحن نبغض هؤلاء الذين آلوا ذرية النبي عليه الصلاة والسلام من حبنا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبنا له أنا ما الذي بيني وبين يزيد ألعنه أو لا العنه ما الذي بيني وبين يزيد بن معاوية لا هو أكل مالي ولا هو قتل أحد ابائي يعني ليس بيني وبين يزيد بن معاوية أي خصوم شخصية لكني أبغضه وأسبه وأشمه وألعنه لأنه اذى أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرع وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ذريته لأنه قتل حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بغضي له وسب له وشتمي له إنما هو من شبه